na chymdebie. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُؤْمِنُوا وَأَنْتُمْ تُعَلِّمُونَ النَّاسَ من وَمَنْ هُوَ خَيْرٌ منها عَلَّمْتُمْ وَلَوْ كَانُوا أُولِي عِلْمٍ يَذَّكَّرُونَ فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن الله يَا أَيُّهَا اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم لك ويغفر لكم ذنوبكم لك ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وان اصدق الحديث كلام الله واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محجرة من فدعه وكل فدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الذي يتمناه كل زوج ويحنو به كل أب وأم أن يكون له ولد يقول يا أبدي أو يقول يا أمان وهذا الأمر خطر الله عز وجل الناس عليه لا تلذين لخلق الله فهذا نبي الله زكرياء عليه الصلاه والسلام يقول كما قص الله عز وجل علينا امره وزكرياء اذ نادى ربه رب لا تذرني قردا لا تذرني وحيدا بلا ذريه رب لا تذرني قردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له وقالت سبحانه وتعالى عنه أيضا هنالك دعا زكرياء رب. قال رب هذري من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فلابده الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين واخبر الله سبحانه وتعالى ان من زينه الحياه الدنيا ومتاعها الاستمتاع بالمال الحلال والاستئناس بالبنين قال سبحانه المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا وكان من دعاء عباد الرحمن ان قالوا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما فلا يختلف اثنان من الناس ان الولد نعمه امتن الله بها على من يشاء من عباده سواء كان هذا العبد مؤمنا ام فاجرا ام كافرا قال سبحانه لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا يعني يرزقهم الذكران والإناث ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وقال الله سبحانه وتعالى <تصفيق> في الوليد بن المغيرة المخزومي أمي خالد بن الوليد الذي غره ماله وجاهه قال سبحانه وتعالى متوعدا له في سورة المدثر غرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا وبنين شهودا يعني حاضرين معه فالولد أيها المسلمون راس مال الوالدين لو عنهم فإن حرصوا على تغفيته حافظوا على رأس المال ولد وربحوا رمحا كثيرا وإن أضاعوا خسروا, خسروا رأس المال واضاعوا الربح لأن الولد يتأثر بوالديه كثيرا فهو يرى أول ما يرى من هذه الدنيا يرى والديه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من مولود إلا ويولد على الفطرة يولد على فطرة إسلام فأبواه يهوداني أو ينصرانه أو يمجسانه يهوداني يعني يصيرانه يهوديا ينصرانه يصيرانه نصرانيا، يمجسانه يصيرانه مجنسيا قال الشاعر الحكيم وينشئ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه وما زال الفتى بحجم ولكن يعلمه التدين اقربوه فالذي يعلم الفتى هذه الامور انما هم اقربون ان الله سبحانه وتعالى كما وصى بالوالدين خيرا اوصى للاولاد ايضا قال سبحانه يوصيكم الله في اولادكم وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم وأهديكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يرضون قوا انفسكم وأهديكم نارا قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني علموهم وأدبوهم بآلام الإسلام قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الماتع النافع تحفظ المولود في أحكام المولود قال رحمه الله إن الله سبحانه وتعالى يسأل الوالد عن ولده فانه كما ان للاب على ابنه حقا فللابن على ابيه حقا قال سبحانه ووصينا الانسان بوالديه وقال سبحانه يوصيكم الله في اولادكم فوصيه الله عز وجل للاباء باولادهم سابقه على وصيه الاولاد بابائهم كما قال سبحانه ولا تقتلوا أولاد خشية إلا فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة وأكبر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وهذا للكلام هذا الإمام وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه فاضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بانفسهم ولم ينفعوا اباءهم كبارا ثم قال رحمه الله تعالى كما عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال له ذلك ابن الصغير لما كبر قال له يا ابت انت عقبتني صغيرا فعقبتك كبيرا وأضعتني صغيرا فأرعتك شيخا كبيرا جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحلام إن الإسلام دين عدل وحق أعطى لكل ذي حق الحق حتى البهائن فللطفل في دين الإسلام حقوق وواجبات أوجبها عليه رب الأرض والسماوات فأول معدن الإسلام بالولد لما امر الرجل بان يختار الله الصالحه الذي تقدر المسؤوليه حق قدرها فهي التي تربي له اولاده في طفولتهم فترضعهم الحشمه والعفاف قبل أن ترضعهم من الحليب قال ابو الاسود الدؤلي رحمه الله تعالى لبنيه يا بني قد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا فقالوا وكيف أحسنت إلينا قبل أن نولد قال رحمه الله اخترت لكم من الأمهات من يمدحكم الناس بها كما قال الشاعر فأول احساني لديكم تقيري لما جدت الأعراض بادي ولا يزال الإسلام يوصي بالأبناء خيرا مذ عومة أظفارهم فأمر الرجل بأن يعدل بين أولاده في العطاء والمنع وهذا الذي فرط فيه بعض الآباء فتجد الواحد منهم يفضل بعض أبنائه على بعض مما يؤدي إلى التحاسد بين الأبناء وكراهية بعض الأبناء لآبائهم لأن الله عز وجل فطر النفوس على حب من أحسنت اليها واحسن إلى الناس تسلح بقلوبهم لا ضال استعبث الانسان حسانه في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما ان اباه البشير بن سعد رضي الله عنه اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بالبشير وهو اذاك غلام صغير فقال البشير يا رسول الله إني نحلت بني هذا غلاما كان لي يعني أعطيت هذا لبن الصغير أعطيته غلاما لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلت مثل هذا هل أعطيت أولادك كلهم غلاما غلاما فقال لا فقال صلى الله عليه وسلم إنتم الله واعدي بين اولادكم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم إن لبريك عليك من الحق أن تعدل بينهم وفي رواية أخرى قال له أتريد أن يكون لك في البر سواء قال نعم قال إذا فعدل بينهم فرجع البشير سعد في تلك الصدقه فقد فرق هذا الأمر بين الأولاد بعضهم من بعض. فترى بعض الآباء هل يعطي احد ابنائه الملايين ويحرم الاخر ادنى شيء واعظم من هذا من يجعل سياره او محلا او بيتا او عقارا على اسم فلان من ابنائه ويمنع اخوانه ثم هو يرجو الطاعه منهم اجمعين فهذا والله لا يستقيم ابدا كما قال الشافعي قديما طرف النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبسين فإذا أرادت الأب القسمة فليقسم بالعدل والقسط لأن الله سبحانه حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما في صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه لا يرونه عن ربه يا عبادي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظاربون أما إذا كان بعض الابناء غير رشيد لا يحسن استعمال المال الكثير فليعطيه قدر ما يقتات كما قال سبحانه ولا تكتس السفهاء أقوالكم الذي جعل الله لكم فيها قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا اقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم تستغفرون انه هو الغفور الرحيم العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطور اليه المصير لا اله الا هو اليه المصير والصلاه والسلام على الشير النبيل وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان امورا ينبغي ان يوفرها الآباء لابنائهم حتى يربوا فيهم عوامل الرجوله فيسلموا من الم... من الميوعة فيسلموا من الميوعة والدنيل الأخلاق من ذلك أن ينادي هذا الأب ابنه الصغير بكنية يحبها كأن يقول له يا أبا كلان أو يقول لابنته يا أم فلان حتى يشعر الطفل الصغير بأنه أكبر من سنه فيزداد موجه ويحس بمشابهته الابتبار وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يكني الاطفال الصغار دليل هذا ما أقرده الإباو البخاري في الصحيح عن أنة بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وكان لي اخ صغير يقال له ابو عمير وكان فقيما صغيرا وكان اذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا ابا عمير ما فعل النغير يا ابا عمير ينادي الصبي الصغير بهذه الكنيه يا ابا عمير ما فعل النغير والنغير هو طائر صغير كان يلعب به ثم مات وروى البخاري عن ام خالدة بنت خالد رضي الله عنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها قميصه سوداء صغيره القميصه هي الثوب من الحرير فقال من ترون النفس نفس من ترون النفس نفس وهذه القميصه من الحرير فسكت القوم فقال صلى الله عليه وسلم إيتوني بام قارب. قارب قالت فاتي بها تحمل فيه اشاره الى صغر سنها فاتي بها تحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ القميصه بيده فالبسها وقال ادلي واخلقي تبلي ويخلف الله وكان فيها علم اخضر او اصفر فقال يا ام قارب هذا سناء سناء وسنا باللغة الحبشية يعني أنه حسن فإن تعجب فعجب بعض الآباء الذين إن غفلوا عن هذا الأمر. فتسمع البعض منهم ينادي صبيه الصغير أو ابنه الصغير باسم حيوان، وبعضهم يناديه باسم ممثل يهودي أو نصراني أو ملحق وبعض من اولادي صبيه الصغير باسم لاعب من العباد فقط والشعران وهو يحسب انه يحسن صنعه تالله المستعان ومن الأمور التي تزيد في عقل الصغير وتلقي فهمه وتزيد في عقله اخذه للمجامع العامه واجلاجه مع الكبار من الخير كما كان يفعل الصحابه رضي الله عنهم فكان الواحد منهم يصحب أولاده إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى يربي فيهم الأخلاق الحميدة روى الإمام النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه فيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده النبي صلى الله عليه وسلم بما يلي فمن الخطا بمكان في هذا الباب ان يدع الرجل جنبا صغير الذي بلغ الثالثه او الرابعه او الخامسه ونحو ذلك يتركه مع النساء يكبر معهن فهذا والله يورث فيه نوعا من المنوثة في الحركة والصوت وليس الذكر كالانثى وكذلك في للبنت الصغيرة لا ينبغي أن تتربى بين الرجال لأنه حينئذ يتأند الرجال ويترجل النساء فينبغي على الأب أن يعلم ابنه الصغير الادب مع الكبار من ذلك أن يعلمه السلام عليهم بتحيه الإسلام روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعدة والقليل على الكبير فمن الأمور التي تربي الصغير على محاسن الأخلاق ايضا أن يحقي الأب أن ابن الصغير قدره وقيمته في المجالس وقيمته في المجالس مصدر هذا ودليله وبرهانه ما أقرده الكمام البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أُذِي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه لبن فشرب منه وعن يمينه غلام اصغر خوض وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والأشياء عن يساره فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام أتأذن لي أن اعطيه الأشياء؟ هتأذن لي أن أزلي أزل هؤلاء الأشياء قبلك فقال ذلك الغلام ما قلت لكوثر تضليع منك أحداً يا رسول الله فاعطاه إياه ومن ذلك أيها المسلمون تجنب إهالة الصغير خاصة امام الآخرين حتى لا يحتقره غيره وحتى لا تأكله العزة بفبه وهذا يكون في امور كثيره منها أن يلقي السلام على الصغار أن ينقي السلام على الصبيان الصغار فعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على غلبان صغار فسلم عليهم ويكون كذلك بأن يستتشفه بعض الاسرار فيقول له مثلا سأقول لك شيئا ولا تخبر به أحدا من الناس رواه الإمام مسلم في الصحيح عن آس ابن مالك رضي الله عنه قال اتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ألعب مع المال كان صفيا صغيرا قال فسلم علينا وقال السلام عليكم فبعثني إلى حادة فأضغت بعد لماذا تاخرت قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة فقالت أم أنس ما حاجته؟ قلت إنها سر صبي صغير يقول هذا لأمه إنها سر قالت لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من الناس ومن الأمور التي يحسن ومن الامور التي يحصل تربيه الطفل عليها الحرص على تحفيظه كلام الرحمن وتجنيبه لغو الكلام وذاقنه من الغناء ومزامير الشيطان فربما تجد بعض الآباء ينفق الملايين في تعليم أبنائه العلوم الدنيويه وهذا شيء طيب ولكن الاطيب منه أن ينفق الإنسان بعض ماله في تعليم ابنه كلام الرحمن، فالبعض منهم يبقى أن ينفق جلهم من واحدا في تعليم ابنه كلام الرحمن، ويبغى كذلك أن يعلمه الصلاة إذا بلغ سبع سنين، وأن يضربه ضرب تأديب إذا بلغ العشرة من عمره، ويعلمه الأب الحرص التام الشديد على المحيط الذي يعيش فيه أبناؤه وبناته. في البيت وفاليا فكيف يرتو صلاح ابنائه من يحضر له المقعرات التي فيها المنكرات والموبقات بل إن بعضهم يجعل لكل فرد من عائلته مقعرا خاصا في غرفته فكم سيصبر هذا الضعيف على برامج الزنا والعلي والفرود على برامج الزنا والعلي والفجور والعسيان والله لو كان شيخا كبيرا هرما لفتن ولو كان جبلا نصارى ذكرا والنتيجه كما تعلمون جميعا ما نراه ونشاهده في شوارعنا من التبرج الفاحش والانحراف المقيت وكانك في شوارع اوروبا او امريكا ان العينين تزنيان وزناهما النظر ولكن هل يقف الأمر عند ذلك كلا وألف كلا فالقلب يهوى ويتمنى فالقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك كله الفرد أو يكذبه قال الإبارة أحباري وعي الله تعالى في نوريته إن الرجال الناظرين إلى النساء إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب على لحوم الضالي مثل الكلاب على لحوم اللعاد إن لم يصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا ألمان فكم حرف من الصالحين بسبب هذه المقعرات وكم من البنات من باعت شرفها بلا شيء ولا ثمن المخدرات في الجامعات والثانويات. بل وحتى في المتوسطات المعاكسات والمكالمات والسهرات بين البنين والبنات بالله عليكم أيها الغيورون ماذا تفعل البنت الصغيرة بالهادف النقاد ربما تدرس على بعد عشرات من الأمتار والهادف القتال هذا لا يتوقف بالليل والنهار إنه والله واقع يذلل القلب وينتهي العين علي الى على ما صار اليه ابناؤنا وبناتنا لما ترك بعض الاباء قياده البيت وسلمها لاعداء الاسلام من اليهود والنصارى لما دخلت المقعرات غرف نومنا لما دخلت المقعرات غرف نومنا لنشئ ناس ولاستئذان أصبحنا نجني هذا الفساد الذي يتألم منه كل غيور ويفرح به كل ديوة كفور. روى الإمام مسلم في الصحيح عن بن بنيساب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من راعي يسترعيه الله مرعية يموت يوم يموت وهو غارش له إلا حرم الله تعليم رائحه الجنة أليس من الغش أن يشتري الواحد منا لباسا شبه عار لبلده أليس من الغش أن يترك الواحد منا ولده في ساعة متأخرة من الليل في قاعات الألعاب ومطار الألعاب أليس من الغش ان يدخل الرجل بيته مقعرا شيطانيا أما علم, اما علم أولئك ان الله عز وجل سائلهم عن ابنائهم وبناتهم فطوبى لمن احسن تربيتهم وارضعهم التقوى والايمان وويل لمن اضاعهم وقدعهم وغشهم قال ابن القيم رحمه الله واذا اعتبرت الفساد في الاولاد رأيت عامته من قبل الآباء ربنا هدنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اهدنا واذدنا واجعلنا سببا لمن ابتدى اللهم أنزف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام اللهم جنبنا سجن ما ظهر منها وما بطن اللهم فرج كروب المكروبين ولنفس هموم المهمومين واغث الدين على الغدوم واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم يا رب العالمين اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا حي يا قيوم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا حي يا قيوم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك.